ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحتنوا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلا واحد هنا وإلا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب.